وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى الله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَ ل يَحْزكَ كُفرُه إلَنَا مَرجعهُم فَنُنَبِّئُهُم بِمَاعملِلون إِ اللَّه عَليمُم بِذاتِ الصّدُور نُمَتعهُمْ قَليِيلَثُمَّ نَظّرُّهُم إلَ عَذاابٍ غالِي وَل إِن تَألْتَهُم منْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَر بَ لَ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 إنِ اللهَّه عزيِيزٌ حَكيم مَا خَلْلقُكُمْ وَلا بَعْثُكُم إلَّا كََفْسم وَاحِدَ إِ اللهَّه سَمع دَصير لَ تَرَ أن اللهَّ يُولِدُ الليلى فِ النَّهارِ وَيُولِد إنه رَفِي الليلِ وَسَقرَ الشَّمْمسَ وَالقَنرض وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجَزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ